أغمان من الشيطان الرحيم يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منا شفاعة ولا يؤخذ منا امید O Perde o normal. وَإِذْ قُلْنَا دَخُولُهَا ذِقَرْ يَتَفَقُونَ مِنْ نَعْقِيدُ شِدْتُمْ رَاضَةَ فَقُلُونَ ادخلوا <تصفيق> الباب وسنزيد المقزن. مُرْجِزَ مِنَ سَمَا می ôngò Can فإذ أخذنا بيثاقكم ورطعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة We'll